فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ مَوْعِدَهُ النَّارُ وَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أكثر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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون